جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأنهمكم الله الصواب وفقاكم لحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سؤال واحد في نصيح نعم يقول فضيلة شيخنا بارك الله فيك بما تنصحني وتنصح أخي حيث إني نصحته نصيحة فلم يقبلها مني وهجرني وأنا أرجو أن يرجع لي لأني لا أحمل عليه ولا ذرة من حقد أسأل الله عز وجل أن يجمع بينك وبين أخيك على الخير والبر والتقوى وإذا كنت بذلت النصيحة ولم تسع إلى أخيك في تعاملك معه وفي طريقة نصيحة نصيحتك له وبينك وبين الله في التعامل معه كنت ناصحا ولم تكن غاشا فلا يضرك ذلك وقد تنفر بعض النفوس أو يقع بعض الوحشة لكن إذا صفت النية واتجه الإنسان بقصده لنيل رضا الله تبارك وتعالى وتجرد من حظوظ النفس تحققت بإذن الله تبارك وتعالى الخيرات أما إذا وقف الإنسان مع حظوظ نفسه و ما يتعلق بشخصه وحاله فهذا الذي تتر... تترتب عليه المضار بينما إذا علت همة الإنسان وكان متجها إلى ما فيه الخير وما فيها المصلحة وجرد قلبه ل... لذلك طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى ونيل ثوابه تحقق بذلك الخير والبركة والتوفيق بيد الله اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعلنا ناصحين لك ولعبادك ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين يا إلهنا وسيدنا ومولانا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد